الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ إن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون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 وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيْنَتْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْفَاءُ اللَّهِ وَنَصُوح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 تناجئون فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى والتقوى الله الذي إليه تحشرون إن من شَيْءٌ يُحْزِنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضُرٍّ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المؤمنون.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 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهيم لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 في الأذلين كتب الله لأولبنا أنا ورسوله إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أَوْ إخوانهم أَوْ عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري في هل خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حظ